من أدعية الاستسقاء يقول اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل ويقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ويقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت